ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اللهدمة صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر الله من ينصره إن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 كذبوا كف قد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثامود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكى فك أيهم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد